يَكِينُ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ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 لا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين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 الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حَبِطَتْ أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخف لا إلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَخْشَ إلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُلَّا إِكَاءَ يَكُونُ مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَجَعَلْتُمْ سِقَاءَ الْحَدِيدِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ والله جاهد في سبيل الله، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين، الذين آمنوا وهجروا. Jahedوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشر وآباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبنائكم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 خذوا أحبا رهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا وما أمروا إلا ليعبدو إله واحدا لا إله إلاه سبحان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 علم أن الله مع المتقين إن من نسي أزيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً, يحلونه عاما ويحرمونه عملًا. فَوَمَنَّ اللَّهُ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ فِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ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 Oh وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا فَإِقَالُوا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ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 إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في غيبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم ثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا اضرا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بَتَغَوِّلْ فِتْنَةً مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَذلِّي وَلَا تَفْتِنِي أَذَى فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُرْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا وَهُمْ فَرِحُونَ قُلْ لَنْ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا قُلْ لي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 أو عن أو كره الله يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين.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 الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحرفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون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 رسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إن إلى الله را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 والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئه بما في قلوبهم قل استهزئوا إن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 والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم ك الذين لم يؤمنوا قبلكم كانوا أشد منكم قوته وأكثر أمواله وأولاده فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون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 تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورطوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم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 ضوئين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.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 فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ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 سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجهون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل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 إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان الرضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات وأعد لهم جنات. تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون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 وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم القيب والشاهدة فيُنَبِّئُكُمْ فيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وآخرون مرجون لأم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 والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أم أسس بنيانه على شفا جرف فِي فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا نوريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة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 استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم.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 قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصارِ الَّذِينَ تَبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُصْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيعُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيعُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إن سَتِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إليه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 هم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم أنتم حريصون عليكم حريصون عليكم بالمؤمن رؤوف الرحيم فإن وَلَوْ فَاقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ